بوك تو أسم دست إبت خمسة وثمانون خمسة وثمانون أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد كو كبيخته كم شربت كم, شربت؟ كم اشتغلت كم, اشتغلت؟ كم كتبت, كم كتبت؟ كيف نمت كيف نمت ガクせchte is كيف نجحت في الامتحان كيف نجحت في الامتحان ガクнамерихте كيف وجدت الطريق سすкого говорихте مع من تكلمت مع من تكلمت Sasukogo, s eu govorihte? Ma mam nta wa'adt? Ma mam nta wa'adt? Sasukogo, praznuvahte rozhdeniya den? Ma'man ihtafalt bi'id miladak? Ma'man ihtafalt bi'id كده أين كنت تسكن اين كنت تسكن كده كنت تشتغل كنت تشتغل بماذا نصحت ماذا نصحت كده سخرانيخته ماذا اكلت ماذا اكلت ككفو نعوچيختي ما الذي عرفته عن التجربه ما الذي عرفته عن تجربه كوكو برزو كانت سرعتك في السير كم كانت سرعتك في السير колко време литяхте. тяхте? Кам муддът таяранък? Кам муддът Колко високо скочихте? Към е лиртфај, ладзи кафаста? Кам е лиртфај, За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2. Точка Д. Е.